بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نسر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا